يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب ان لا يكون لي غلام وكانت مراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك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 قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فاجاء اهل المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني قبل هذا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 فأشارة إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فأشارة إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بيحفيه واعتزلكم وما تدعون من دون الله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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا هُوَ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عنيا أولا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 ولا يظلمون شيئا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة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 لنحطرنهم حول جهنم جفيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحطرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين, ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما خير مقامه وأحسن نديا وكم أهلنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاث ورياء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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أَسْلَمَ الشَّيَاطِينُ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمُ الْعَذَابَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ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 تكاد السماوات يتفطرن من هو تلشق الأرض وتلشق الأرض وتخر الجبال هدى الدعو للرحمن ولدا وما يلبغ للرحمن أيه تخذا ولدا ان كل من في السماوات والارض الا الله الرحمن عبدا لقد احصاهم, لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحدا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا الله أكبر